يستفتونك قل الله يبتيكم في الكلالة إن وهو يرثها إن لم يكن لها ولم فإن كان تثنتين فلا Wa in... والله عقوبتي لشيء عليب بسم الله الرحمن الرحيم أحلت لكم بذيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غيره حل الصيد وأنتم حرم ترجمة نانسي قنقر Yeah ولا الهدي ولا القلب ولا انجري منكم شناء قوم من ان فدكم من ان يد